Oh, feet of jimti الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا وناجينا فليد لي قدامك يا رب كقولك فاهمني فلتدخلت البطيء إلى حضرتك كقولك حيني أسلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وهديت اللصة معك للدخول إلى الفردوس لا تخف أغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني بل قدس نفسي وأضيع فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيية غير المائتا لكي إزغت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير سكوت مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا وناجي نَأْ نَ الْآنَ وَكُلّ أَوَى وَإِلَى آمين يَا مَنْ وُلِدْتَ مِنَ الْبَتُولِ مِنْ أَجْلِنَا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك وأزهرت القيامة بقيامتك لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيدي ازهر محبتك للبشر ايها الصالح واقبل من والدتك شفاعه من اجلي نا نجي أيها المخلص شعبا متواضعان لا تتركنا إلى الإنقضاء ولا تسلمنا إلى الداهري لا تنقد عهدك ولا تنزع عن مراح ميتاك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك أبصراً لص رئيس الحياة على الصليب معلقان قال لولا أن المظلوب معنى إله متقسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولن ارد ما جت مور تعيدا لكن ايها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكر نياك متى جئت في ما كونت الملك دوله الاب والاب والروح القدس يا من قبل لا الهه اعطرا على الصالين إقبلنا إليك أيها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطيانا نقر بخطيانا معه معترفين بألوهيتك ونصرخوا ما هو جميع انذكرنا يا رب متى يكتفي ما لا الوالد الحمل والراعي معلقا على الصليب قالت وهي باكيا أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص وأما أحشائي فان انتهيب عند ضري الى صلبك الذي انت صابر عليه من اجل الكل يا ابني وائي